إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونسترضيه ونسترحمه ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ومصطفاه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وأتم به النعمة وأكمل به الدين والهدي تركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يزير في طريقها إلا كل سالك اللهم جازه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته وارضى اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب تفسير صورة الجن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قال أي إبليس ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء أحدث في الأرض فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث فانطلق بالشياطين في مشارق الأرض ومغاربها قال فانطلق الذين توجهوا إلى تهامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عامد إلى عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن تسمعوه أي استمعوا إليه فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة الجن وإنما أوحي إليه بقول الجن عباد الله هيا بنا نتعلم درسا في التربية وفي الأدب والسلوك وفي العقيدة والتصور وفي الدعوة إلى الله نتعلم هذا الدرس من نفر من الجن قد الله علينا خبرهم في موضعين من كتابه الموضع الأول في سورة الأحقاب موضع الثاني في سورة الجن قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نظرا من الجن الوقفة الأولى إرادة الله تبارك وتعالى تنفذ رغم أنف إرادة البشر مهما حاول البشر أن يحولوا بين الخلق وبين ما أراده الله لهم فما استضاعوا فلو اجتمع أهل الأرض قاطبة على أن يحولوا بين قلب أراد الله عز وجل له الهداية وبين الهداية فما استضاعوا ولو اجتمع الخلق جميعا على أن يجعل إيمانا يذكن في قلب عبد لم يرد الله تبارك وتعالى له الهداية فما استطاعوا قل إن الهدى هدى الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون سبحانه سبحانه يهدي من يشاء ويعظم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخضل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون بين مشيئته بين فضله وعدله لا راد لقضائه ولا معقب لشكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وإيقنا أن كل من عنده عقيدة يعتقدها المسلمون ويتربى عليها الأجيال عبر الزمان وعبر المكان كما ثبت في سنن أبي داود والترمذي بإثناد صحيح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 من أتباع إبليت بل من المقربين إليه بل من خاصته ومن أهل مشورته بل من رسله أرسلهم إبليت ليتحدثوا خبر الأرض شاء الله عز وجل لهؤلاء النفر أن يؤمنوا بالقرآن وأن يوحشدوا ربهم الرحمن سبحانه وتعالى فَضَرَفَهُمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمْ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ أي أملناهم إليك وأرسلناهم إليك ليستمعوا إلى ما جئت به من الحق وهذه الوقبة الأولى أما عن الوقبة الثانية فهو أدبٌ يُعَثِمُنَا إِيَّاه هؤلاء النقر من الجن أدب في التعامل مع القرآن الكريم أدب في التعامل مع كلام رب العالمين أدب في التعامل مع منهاج المسلمين وإصرفنا إليك نظرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا استماع وأصغاء وتدقل وإنصات إلى كلام الله, الله الذي يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن كثير في التفسير وهذا أدب منهم انظروا عباد الله إلى هذا الأدب الذي تأتب به هؤلاء النظر من الجن مع كلام الله سبحانه وتعالى سمعوا القرآن فلما قرع آذانهم قالوا أنصدوا يزدادون في الإصغاء اهتماما بتفاحم القرآن وتدبر معانيه لإدراك ما يراد به إصغاء من الجن إلى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى بينما الشياطين من ال يعملون الليل والنهار لطد الناس عن الاستماع إلى كتاب الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون وهم ينهون عنه وينأون عنه أن يتعدون عن الاستماع إلى القرآن الكريم ويصدون الناس عن الاستماع إلى القرآن الكريم لأنهم يدركون تماما أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وأن الخلق خلق الله تبارك وتعالى فإذا استمع خلق الله إلى كلام الله تبارك وتعالى استقر في قلوبهم وتغيرت أحوالهم وتبددت وتغيرت فهم يعملون الليل والنهار في صد النافي عن الاتماع إلى كتاب الله تبارك وتعالى الوظفة الثالثة الارتباض الوثيق بين الإيمان بالقرآن وبين توحيد ربنا الرحمن لقد أدرك الجن تلك الحقيقة وربضوا بين الإيمان بالقرآن وبين عقيدة التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية وحده دون ماتوا استمعوا إلى هذا الرب في قول الجن فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إيمان بالقرآن الكريم هذا الإيمان يدعو الى الاستقامة على توشيد الله سبارك وتعالى فتوشيد الله هو الغاية من خلق الخلق وارسال الرسل وانزال الكتب فما ارسل الله الرسل وما انزل الله الكتب الا ليفرد سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سواه تلك الحقيقة يقررها هؤلاء النفر من الجن في قولهم فهامنا به أي صدقنا بالقرآن الكريم وأيقنا أنه كلام رب العالمين لأجل ذلك لن نشرك بربنا أحدا وأحدا نكره في سياق النفي وهي تفيد العموم كما قرر علماء الأصول وإن من الإشراك بالله تبارك وتعالى إعطاء حق الطاعة لغير الله تبارك وتعالى إن من الإشراك بالله عز وجل أن يضيع الخلق الشيطان وأولياء الشيطان قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا قراءة مستقيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان بامتسال أمره والخضوع لما يريد منكم وأن اعبدوني أفردوني بالطاعة والإنقياد وقال في حق أولياء الشيطان ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفزق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أضعتموهم إنكم لمشركون حرم الله تبارك وتعالى على المؤمنين أكل الميتة فجاءت أولياء الشيطان من أهل فارث إلى أوليائهم من قريس فقالوا خاصموا محمدا وأصحابه فقولوا لهم ما زبحتموه بأيديكم من قتله فسيقولون نحن الذي قتلناه ومن قتل رغم أنفه فمن الذي أماته فسيقولون الله فقولوا لهم أتأكلون ما قتلتموه بأيديكم ولا تأكلوا ما قتله الله تبارك وتعالى فنزل القرآن يحزم القضية وإن أبعت مهم أي إن أبع مهمهم فأكللتم الميتة محين إها إكم لا مشركونون بالله تبارك وتعالى وإن أبع مهم إنكم لاشررك إلك الحقيقة الذي تغيبوا عن كرال المسلمين في القرنن الحاد والعشرين إن كثيرا من, من المسلمين لا يدركون أن قبولهم بالتشريع أن إعطاءهم لحق التشريع لغير الله تبارك وتعالى اشراكم بالله عز وجل في العبادة إن كثيرا من ذرار المسلمين لا يعلمون أن إعطاءهم لحق الطاعة بغير الله تبارك وتعالى إشراك بالله تبارك وتعالى ولذا جمع كثير من الناس بين التوحيد وبين الشرك بين توحيد الربوبية والإشراك بالله عز وجل في توحيد الإلهية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الضاغوت إلى الشيطان وإلى أولياء الشيطان يتحاكموا إليهم في قوانينهم وأحكامهم وتفاتيرهم وقد أمروا أن يكفروا به فلا يعضو الطاعة إلا لله ولا يعضو حق التشريع إلا لله سبحانه وتعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الردول رأيت المنافقين يطدون عنك قدودا الوضحة الرابعة إدراك الجن لحقيقة التوحيد عند اثمائهم بالقرآن الكريم فحسب وذلك يتجلى في قولهم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ ولا ولدا والجد في اللغة كما قال الإمام القرطبي هي العظمة والجلال وقال ابن عباس هي القدرة فجل الله تبارك وتعالى جل جلاله سبحانه وتعالى في عظمته وكبريائه منذه عن الصاحبة والولد تلك الحقيقة أدركها النفر من الجن منذ اللحظة الأولى لتماعهم للقرآن الكريم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جدتم شيئا إدى أي عظيما ومنكرا تكاد السماوات يتفضرن منه انظر إلى هذا الانقلاب الهائم الذي يحدث في هذا الكون حين ينسب البشر إلى الله تبارك وتعالى الولد تكاد السماوات يتفضرن منه أي تنشأ تكاد السماوات يتفضرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يجعلون له شريكا ويجعلون له ولدا وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم سبحانه وتعالى وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وصفة الخامسة وأنه كان يقول سفيهنا على الله شبضا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وصف دقيق لمن يتقول على الله وعلى شرعه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته ما لم يقوله إن الذي يتقول على شريعة الله تفيه إن الذي يكذب على شرع الله تفيه إن الذي يكذب على ثنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيه رب وسيق بين السفاعد وبين التقول على الله تبارك وتعالى إن الذي يدعم أنه يجوز أن يتوجه الخلق بنوع من أنواع العبادة إلى غير خالقهم ورادقهم ومالكهم سبحانه وتعالى من السفهاء إن الذي يدعو الناس إلى الطواف بالقبور والتمسح بها وضلب الحوائج من الموت من السفهاء إن الذي يدعو أن شريعة الله لا تطلح لقيادة البشرية من السفهاء إن الذي يدعم أن شريعة الله ناقصة من السفهاء إن الذي يدعم أن دين الله علاقة بين العبد وبين ربه في المساجد فحف هو من السفهاء وأنه كان يقول سفيهنا على الله شبطاً أي قولا بعيدا مجانبا للصواب وقد ورد الشضض في كتاب الله في موضعينه الموضع الأول في سورة صاد في سورة صاد دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق أي بالعدل مقتضى كتاب الله ولا تشطط أي لا تتجاوز الحق فتحكم بالباضل أما الموضع الآخر فورد في ثورة الكهف وربضنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا أي قولا جائرا مائلا عن الحق وأنا ظننا أن لم تقول الانس والجن على الله كذبا هنا أظهر هؤلاء النفر تلك المؤهلات التي جعلت الله تبارك وتعالى يسوقهم إلى الهدى سوقا ويصرفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء النفر رغم من قردهم من إبليس ما كان يدور في أذهانهم أن يتجرأ البشر وأن يتجرأ الجن على الله فيقولوا على الله كذبا وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا وتلك آفة بعض المسلمين أنه يثق في بعض الخلق ثقة عمياء فيعضيه العثمة المطلقة فيثوقه إلى غير منهج الله فيثوقه بغير منهج الله ويثوقه إلى غير دين الله تبارك وتعالى لقد استمعت وهانني ما تمعت حين تحدث آيات من الشيعة الملاعين وهم يعلمون أتباعهم يعلمون دينهم لأتباعهم إذا بواحد من هؤلاء المعممين يقول إن فاضمة اسم من أسماء الله الحسنى تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير فاضمة اسم اسم من أسماء الله تعالى الحسنى تسمى الله تعالى بأسماء الإناث اسم من أسماء الله تعالى الحسنى وذاك معمم آخر من آيات الشيعة التي يحصن بعض المسلمين بهم الظن بل ينادي بعض الدعاة إلى الله بالتقريب بين السنة والشيعة يقول يا أيها الرسول يستمعوا إلى القرآن الذي يتوه الشيعة سيعة سيعة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعطمك من الناس هذا القرآن عنده وذاك رجل آخر يصف الله تبارك وتعالى بصفة نقل فيقول في محاضرة إن الله تبارك وتعالى أحياناً يعاند فتدعوه بالشيء فلا يعطيك إياه بل قد يعطيك غيره هكذا يتقولون على الله تبارك وتعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون والله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الوقفة الخامسة كيف وقف النفر من الجن القرآن الكريم استمعوا عباد الله إلى هذه الأوصاف البديعة للقرآن الكريم من هؤلاء النفر الذين كانوا منذ لحظة واحدة من جنود إبليس ومن أتباعه إنا سمعنا قرآنا عاجبا الصفة الأولى الثانية يهدي إلى الرشد الصفة الثالثة في صورة الأحقاب مصدقا لما بين يديه الصفة الرابعة يهدي إلى الحق وإلى ضريف مستقيم هذه أوصاف الجنة للقرآن الكريم عجبا قرآنا عجيبا عجيبا في نظمه عجيبا في بلاغته عجيبا في إعجابه عجيبا في معانيه عجيبا في أحكامه عجيبا في كل ما جاء به ولذلك قال الإمام النسفي لا يقال للشيء عجبا إلا إذا خرج عن حد العادة قالوا تمعنا قرآنا عجبا ما عجب هذا القرآن لم نسمع كلاما مثله قبل ثم قالوا يهدي إلى الرشد فلا رشد إلا في اتباع القرآن ولن ترشد البشرية ولن تفعد البشرية ولن تنعم البشرية بالأمن والأمان حين تستمسك بكلام ربنا الرحمن حقيقة طررها نظر من الجن وهم يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن يهدي إلى الرشد يهدي إلى الحق يهدي إلى طريق مستقيم لا وجاج فيه ولا الزوا يهدي إلى الحق في تصوراته في مفاهيمه في أصل العقيدة في إخباره ويهدي إلى طراط مستقيم فيما يدعو إليه بن عمل وفي أحكامه التي شرعها الله تبارك وتعالى حيث أن القرآن تضمن الخبر والطلب فخبره صدق وطلبه عدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته صدقا في اخباره. عدلا في أحكامه وقال وقال الإمام السعدي في تفسير الكريم الرحمنان في تفسير آيات الرحمن الرشد إثم جامع لما يرشد الناس إلى الخير في معادهم في دنياهم وفي آخرتهم هكذا وقف الجنه كلام الله تبارك وتعالى عجبا يهدي إلى الرشد وإلى الحق وإلى صراط مستقيم بينما حسالة من البشر ممن ينتسبون زورا وبهتالا إلى الإسلام والإسلام منهم براء يشككونا في منهج القرآن الكريم بل إنهم ينادون صراحة إلى عدل القرآن عن واقع الحياة بل إنهم يصرحون كما قرح واحد من دعاة العلمانية في بلادنا حين قال نحن نريد أن نحكم بقوانين من صنعنا لا بقوانين تأتينا جاهزة من السماء نريد أن نحكم بقوانين نصنعها نحن ونرفض أن نهتم بقوانين تأتي من عند الله تبارك وتعالى بل إنهم صرحوا أنه لا تقدم ولا حضارة ولا أمن ولا أمان ولا استقرار إلا حين تغيب نصوص السماء عن واقع الحياة ألا سحقا لهؤلاء وبعدا ألا سحقا لهؤلاء وبعدا يصفون القرآن بأنه عجبا ويهدي إلى الرشد بينما يشكك هناث من زلجتنا ويتكلمون بألسنتنا في منهج القرآن الكريم وفي أنه كتاب هداية يثوق البشرية إلى الرشد وإلى الأمن وإلى الاستقرار وإلى السعادة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك <تصفيق> الحمد لله وكفاء وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى الوقفة السادسة منهجية التعلم والتعليم كما بيّنها لنا النفر من الجن منهج عجيب يدل على عمق فهمهم لقضية الدعوة إلى الله سبارك وتعالى انظر إلى قولهم سمعنا يتمعون أنصتوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين هذه المنهجية في التعلم والتعليم أولا الهدى. بل الاستماع إليه بل الإطغاء إليه ثم بعد ذلك الإيمان بهذا الهدى والعمل بمقتضياته ومن أعظم مقتضيات الهدى الاستقامة على التوحيد وترك الشرك ثم بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة الدعوة إلى الله تعالى هؤلاء النظر من الجن بينوا لنا هذا المنهج فأولا استمعوا وتأذبوا حال استماعهم بالإنصاب إلى كلام الله تبارك وتعالى فلما قدئ آمنوا به وأزعنوا وانقادوا وأتوا بالعمل وعقدوا العزم على الاستقامة على التوحيد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ثم بعد ذلك توجهوا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذا هو الترتيب الصحيح لمن أراد أن يدعو إلى الله عز وجل أن يتعلم أولا وأن يتأدب بآذاب طالب العلم حال تعلمه وأن يؤمن وأن يؤمن كتاب الله تبارك وتعالى وأن يستقيم على التوحيد حتى الممات ثم المرحلة الرابعة ينتقل إلى مرحلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من الذي يطيق أن يبتم حقا في صدره من الذي يطيق أن يعلم حقيقة التوحيد وحقيقة الغاية التي من أجلها خلق الخلق ثم ينظر إلى أحوال المسلمين وهم يتمرهون في وحل الجهالة والضلالة ثم لا يتحرق لدعوتهم إلى الله عز وجل والاستنقاذهم ولوضعهم على الصراط المستقيم الوغفة السابعة والأخيرة مقومات الداعية إلى الله تبارك وتعالى مقومات الداعية إلى الله تبارك وتعالى أولا استيقاله بالمنهج وأنه منهج منذل من عند الله وأن البشرية لو تمزكت به لحقق الله تبارك وتعالى لها الرسد والرشاد قال النفر من الجن إنا سمعنا كتابا أنذل أي أنذل من عند الله تلك الحقيقة يجب أن يتيقن بها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن هذا المنهج منهج الله وأن هذا الكتاب كتاب الله وأن هذا الشرع شرع الله حقيقة لم تراء فيها لا تقبل النقاش والجدل ولا تقبل أن يفكر العالم بعقله لإثبات تلك الحقيقة حقيقة ينبغي أن يستقر في ضمير الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن البشرية ما استمسكت بهذا الكتاب إلا حقق الله تبارك وتعالى لها السعادة وله حقق لها الرشد والرشاد فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى لابد أن نستيقن بأن ما ندعو إليه هو منهج الله الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من مقومات الداعي إلى الله تبارك وتعالى استخدام وسائل الترخيب والترهيب في الدعوة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 يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ترهيم إن من يعنى لاستجابة لله ولمنهد الله ويؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله له تعالى ما مضى من ذنوبه ويجره من عذاب أليم وتلك وسيلة الترهيب أما وسيلة الترهيب ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء من لم يستجب للداء السماء من لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقيم على منهج الله وعلى توحيده فإنه ليس بمعجز في الأرض ولن ينصره من دون الله ناصر ولن يحول بينه وبين عذاب الله تبارك وتعالى أحد من الخلق كائنا ما كان المقوم الرابع من مقومات الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يصف المعرضين عن الاستجابة إلى ربهم بالوظف الذي وصفهم ربنا تبارك وتعالى به أولئك في ضلال مبين من لم يرضى بشرع الله شرعا ومن لم يرضى بحكم الله حكما ومن لم يرضى بقرآن الله منهجا وتشريعا ودستورا فهذا في ضلال بين في ضلال واضح في ضلال بين وواضح أولئك في ضلال مبين تلك بعض الإشارات العابرة التي وردت في قطة النفر من الجن الذي ذكرها الله تبارك وتعالى في ثورة الأحقاب وفي ثورة الجن وقبل أن أفارق هذا المكان أذكر نفسي وإخوان المسلمين المصلين بأن إخواننا من رابطة اتحاد أضباء العرب يعملون في حفر آبار في الصومال وما أدراك ما الصومال حيث المجاعة الضاحنة يعملون على حفر آبار لتخرج مياه لأهد الصومال فتبرعوا بأموالكم أسأل الله تعالى أن يبارك لكم في أموالكم وهذه من الصدقة الجارية التي ينتفع بها المرء بعد مماته أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وطفاته العلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ويقينا صادقا اللهم إنا نعوذ بك من درة الشقاء وسوء القضاء وشماثة الأعداء وعضاء للداء ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العضاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والكثوق والحطيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا بدينك مستمسكين وبحفلك معتصمين وفي سبيل دينك مجاهدين اللهم اجعلنا في الأقوال مخلطين وفي الأفعال مخلطين اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالطة ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم ولي أمرنا خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا اللهم ولي علينا من يعدل فينا ويحكم فينا بكتابك ويثوسنا بشرحك ومنهاجك اللهم عليك باعدائك اعداء الدين اللهم عليك بالبعثيين اللهم عليك بالبعثيين وعليك بالشيعة الملاعين اللهم احق دماء المسلمين في سوريا واحق دماء المسلمين في ليبيا واحكن دماء المسلمين في اليمن واحكن دماء المسلمين في الصومال واحكن دماء المسلمين في فلسطين واحكن دماء المسلمين في البذنة والعرفقة واحكه المسلمين في افغانستان اللهم احكن دماء المسلمين في كل مكان اللهم اعجل بلدنا هذا آمنا مضمئنا وتائر بلاد المسلمين اللهم امين اللهم امين واقم الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا